الوحدة الرابعة وطني الدرس الأول الأماكن التاريخية واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مسجد السلطان أحمد متحف مولانا آية صوفيا جبل النمرود مسرح أسبندوس أسوار ديارباكر متحف غوريم المفتوح أفس بحيرة الأسماك